جميع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله, أكبر. الله, أكبر. الله أكبر.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 ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.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 أكبر. الله أكبر. الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله